استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجى يومئذ وما لكم من نكير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ نَصْرًا نَّرَحْمَتًا فَرِحَبًا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ويشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن الله اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما رَسُولًا